انك احببت الأبرار انك قد مت عن الاثم لتطهر كل الاشرار فظننت بانه لا رجاء ليوما اذا نسقت أصبحت بلا أمل حتى فبعدت وما عدت رجعت لكن. بالبي وعيوني اخبرني يا من اصحا انك احببت البشريه انك قد مت عن الذنب فوهبت حياه ابديه فظننت انني بالجمله رقما من ضمن الارقام انسانا لا اعني شيئا عبثا احلامي وايامي Ik ben niet blij om te beginnen